أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ جلل الامر من بعد التواري فذي حست روى انقشع الضباب وافصحت الفعال عن النوايا وللافواه قد ثارت ذئابه اليكم يا بني قومي رساله وفي أحضانها نشر العجاب أطالبكم أبايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال الذي بحمده يستفتح كل أمر ذيبال والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أمتنا المسلمة ها قد ظهر لنا جليا معالم ما يحاك ضد المسلمين من مؤامرات تهدف إلى القضاء عليهم وتنصي هويتهم وسط تواطئ دولي وإقليمي فتوالت عليهم المحن والنكبات وتداع عليهم شذاذ الآفاق من كل الجهاد كما تداع الأكلة على قصعتها مصدق ما جاء في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول يوشك الأمم أن تتداع عليكم كما تداع الأكلة إلى قصعتها يحدث هذا في بلاد المسلمين قاطبة وعلى وجه الخصوص في أركان وأفغانستان وفي القوقاز والأحواز وفي اليمن والصومال وفي ليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى وفي فلسطين والعراق والبلاد الشام وما أدراك ما أحداث العراق والشام حيث تدمير الحواظر وتهجير أهلها أهل السنة تهجيرا قصريا غير مسبوق وبوتيرة متسارعة ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن باب القيام بواجب البيان وتحسيس المسلمين كل المسلمين بواجبهم نحو أمتهم وكذا تعرية بعض رموز الخيانة ممن ساهموا في إذلال الأمة بل ومد الجسور لعدوها ليفتك بها فإننا نسجل هذه الكلمات والنصائح آداء للواجب وإبراء للذمة بداية نعز أنفسنا وأمتنا المسلمة عامة وأهلنا في الموصل وحلب الشهباء وبنغاز الإباء خاصة في ضحايان الذين سقطوا ولا زالوا يسقطون يوميا جراء الهجمة الظالمة من الصليبيين وأعوانهم من الروافض والمرتدين ونقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ونقول لهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ونسأله تعالى أن يرحم جميع شهداء المسلمين وأن يعلي نزلهم في جناته وأن يعافي جرحاهم ويخلف على أهلهم خيرا ويلهمهم صبرا أمتنا المسلمة إن مما يحز في نفوسنا ويدمي قلوبنا أننا رأينا أهلنا المستضعفين والمشردين والمحاصرين ليس لهم أنصار ولا أعوان مع أنهم استنصروا الأمة طويلا حتى بححت أصواتهم والله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أولسنا جسدا واحدا إذا اشتكى منه عظو تداع له سائر الجسد بالحمى والصهر بينما وجدنا للمجرمين أنصارا يمدونهم بالعدد والمدد أنصارا يجمعهم جميعا حقد دفين على شعوب مسلمة لا ذنب لها سوى أنها طالبت بأن تعيش كريمة عزيزة تحت سلطان شرع ربها وكان من جملة من أيد وأمد هذه الحملة الظالمة الغاشمة النظام المتسلط على رقاب الجزائريين بقوة الحديد والنار هذا النظام الذي عكث على أصنامه وغرته أوهامه لم يكتفي بما جره على البلاد من ويلات وعلى العباد من عذابات من تعطيل ونبذ شرع الله وتخريب البلاد ونهب الأموال وإفساد الأحوال بل راح يمد أولياءه من طواغيت الاستبداد وقياصرة الاستعباد بالمعونة والتأييد فسخر كل مقومات البلاد ضد هذه الأمة التي أظلوها وأذلوها وروضوها لتبقى حسيرة كليلة ترهب القوي وتتبع الغوي كما استعرضنا أيضا في هذا اللقاء بالتفصيل الأوضاع في الشرق العوسط وإفريقيا حيث أكد لنا بيس عبد العزيز بوتفليقة دعم الجزائر التام لإقامة جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب تماشيا مع مبادرة الرئيس بوتين فلما جاءت ثورة الشعوب العربية وقف منها موقفا معاند بيد أن مواقفه من طواغيت الحكم موقف المساند والمعاضد، تجلى ذلك في ثورة تونس وليبيا، مع بعض الخداع والمراوغة تحت غطاء وحجة أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، متناسية ومتجاهلة مبدأها، الذي طالما تغنت به ورفعته، وهو دعم الشعوب لتقرير مصيرها، ثم ما لبث أن تطور موقفه المخزي المتستر إلى المجاهرة بمناصرة طواغيك الحكم الذين يسومون المسلمين سوء العذاب يذبحون الأبناء ولا يستحيون النساء حيث تعدت مظاهره من مجرد سند معنوي وتغاض عن جرائم المجرمين إلى التأييد السياسي والدعم المادي بكل أشكاله متجاهل المشاعر المسلمين وفي تعد صارخ لموقف الشعب الجزائري الذي يتداعى جسمه لآلام إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قلت إليه رسالة من أخيه الرئيس بشار الأسد تتعلق بالأوضاع الراهني في سوريا والمنطقة واستمعت إلى آراء فخامته التي تصدر عن رجل دولة يحب سوريا ويكن لها كل محبة على أمل أن تنتصر على الإرهاب وأن تعود إلى دورها في المنطقة والعالم كان لقاءا إيجابيا ومسمرا وأنا سعيد للغاية لنتائجه ففي الوقت الذي ضيق على أهلنا من اللاجئين الأزواديين الذين شردهم الغزو الفرنسي بعدما استباح أوطانهم ودمر ديارهم وقتل نساءهم وأطفالهم بتسهيل وتواطئ مفضوح ومكشوف من هذا النظام المرتد حيث وطأ أكناف بلد المليون ونصف المليون شهيد للغاز الفرنسي عدو الأمس واليوم ففتح له المجال الجوي ومنحه الدعم اللوجستي نجده يفتح الأحضان لحكومة العمالة والسفالة في باماكو فتغدق عليهم المنح والهدايا والمساعدات والعطايا وفي الوقت الذي تستقبل فيه حكومة السراق وقطاع الأرزاق أكابر المجرمين من الشرق والغرب من أمثال مجرم سوريا وليد المعلم وسيده لفروف وكذا سفاح العراق الجعفري وسيده جونكيري ممن تفننوا في تدنيس مقدساتنا وانتهاك كرامتنا تدعمهم وتساندهم في بطشهم وإجرامهم ضد أهلنا الذين استبيحت حرماتهم وانتهكت أعراضهم وديست كرامتهم أولا نحن في خندق واحد ضد الإرهاب ونحن في خندق واحد من أجل المستقبل نجدها تضيق على كل لاجئ سوري احتمى بإخوانه المسلمين في الجزائر بل زادت على ذلك أن أثقرت كاهل الشعب الجزائري بأغلال تبله بها جنرالات الحكم فمنعتهم من القيام بأي شكل من أشكال التعبير عن تأييده ووقوفه إلى جنب إخوانه بعدما طوقته بسيل من القوانين الظالمة التي تجرم كل من يساند أو يدعم إخوانه المسلمين في شتى البلدان ولو بالكلمة الطيبة حتى رأينا من يؤخذ بالنواصي والأقدام لمجرد وقفة مساندة لإخوانه وتنديد بجرائم أعدائه والله المستعان كل هذا والعصابة المتسلطة لم ترعوا ولم تنفح النذر التي أطاحت بفراعين وأهلكت آخرين بل لا تزال تمعن في إذلال المسلمين بمواقفها المخزية حيث عمدت لهوية الأمة فتلاعبت بثوابتها وإلى ثقافتها الإسلامية فطمصت معالمها وأعملت في ذلك معاول الهدم وكأنها تريد استكمال ما فشلت فيه أمهم فرنسا في وأد حرية الشعب وتمسم عالم حضارته الإسلامية والعربية متجاهلة أنه شعب مسلم وإلى العروبة ينتسب وكل من رام غير ذلك رام المحال من الطلب إن كل هذه المواقف المخزية الصادرة عن هذا النظام الخائن العميل الشعب الجزائري المسلم منها براء فهذا تاريخه الطويل يؤكد أنه لم يخذل ولا قضية واحدة من قضايا المسلمين حاله في ذلك كحال بقية الشعوب الإسلامية في تناصرها ومن المحال أن يخون أمته ولا تزال ذاكرته تحفظ وقفة أهل حلب سنة ستا وخمسين تسعمائة وألف دسرة وتأييدا للجزائريين ولثورتهم ضد المحتل الفرنسي وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن إن كان العار كل العار يعود على أذناب فرنسا وخدامها فيما يحصل من خيانات لقضايا المسلمين فإن مسؤولية محو هذا العار تبقى عالقة في أعناق أهلنا في الجزائر فيا أحفاد عقبة وطارق وابن باديس وابن مهيدي قوموا بواجبكم تجاه قضايا المسلمين فهذا العدو الصائل قد استباح الديار وخرب الأمصار ونكل بأبناء الأمة الأخيار فعليكم بنصرة إخوانكم بكل ما تملكون فكونوا كما كان أسلافكم رجال همة وشهامة وحزم وصرامة ولا تهولنكم صولة الحكام الفاسدين وتخويفهم لكم عبر ترسانة قوانينهم الجائرة وبطش زبانيتهم الفجرة فإنهم حزب الشيطان المخذولون وإن الباطل أن يغلب الحق وإن تظاهر بأعوانه وتكاثر بإخوانه كما أننا نتساءل أين هم العلماء المصلحون وحزب الله المفلحون من شيوخ الجزائر وعلمائها ودعاتها ومثقفيها وأهل الخير فيها ألا يسمعون صراق هذه الأمة؟ التي تألبت عليها هذه القوات المتظاهرة ألا يرون ما حل بها من هوان واستضعاف حتى اتحدت عليها كل تلك الأمم على ما بينها من التنافر والتحاسد ألستم أنتم في الأمة خيارها وسادتها وقادتها وحراس عزها ومجدها أليس واجبكم نحوها أن تقودوها وترشدوها فإن الأمم إذا اضطر مشعورها بالحاجة إلى الشيء اتجهت أنظارها إلى قادتها وتحركت ألسنتها بالتساؤل عن رجالها فإذا كانت سعيدة مهيئة للخير لباها رجالها من أول دعوة ووجدت قادتها في مقدمة الصفوف وإذا كانت شقية مقدرا لها الزل والخذلان وجدتهم لاهين لاعبين أو متنابذين مضطربين، منعزلين في أخريات القوافل، منتشرين على هوامش ركب الحياة، كما قال الإمام العلامة محمد البشير الإبراهيم رحمه الله وطيب ثراه، وإن من أعظم ما يجب عليكم نحو أمتكم في هذا الظرف العصيب أن تتصدوا للحملة الماكرة التي ترمي إلى تدمير هويتها الإسلامية وسلب خيراتها، وتفتيت أوطانها والواجب عليكم اليوم أن تقفوا من الأمة وأعدائها موقف أبي بكر الصديق يوم ارتدت العرب وموقف العز بن عبد السلام يوم غزة تطار حواظر المسلمين وموقف ابن باديس يوم تصدى للفرنسيين وموقف البشير الإبراهيمي وعبداللاطيف السلطاني واحمد سحنون يوم وقفوا في وجه طغاة الدزائر المستبدين لما نبذوا شريعة رب العالمين وخانوا تضحيات الجزائريين ومن باب شكر أهل الخير والفضل فإننا نستغل هذه المناسبة لنشيد ونثمن الوقفة المشرفة التي قام بها أهل المرؤة والغيرة في الجزائر في جزائر الشهداء في وجه الحملة العاتية التي حاول أفراق فرنسا أن يشنوها على اللغة العربية ونخص منهم المخلصين في الأسرة التربوية ومن معهم من حملة لواء الدفاع عن لغة القرآن فجزاهم الله خيرا هذا واجبكم اليوم فإن قمتم به نلتم خير الدنيا والآخرة وإن تخاذلتم وتخليتم عن نصرة المسلمين والذب عنهم أصابتنا الذلة والهوان فالله الله في دينكم وفي أمتكم فسيروا بهذه الأمة المكلومة على الصراط المستقيم وقودوها للخير العميم وأحيوا فيها روح المقاومة والجهاد فقد تيقنتم أن أعدائها لا تجدي معهم أي أنواع من المفاهمة فهل يعقل والحالة هذه أن نقابل عدونا الذي اشتدت ضراوته في ظلمنا مبتسمين وهل يقبل أن نرتمي في حظ من مخالبه في جرح أمتنا تدمى ونسعى إليه مختصمين فبالله عليكم يا أهل الجزائر وشرفائها قوموا فقد أسفر الصبح فمتى تبقوا نائمين اللهم وفق المسلمين لصالح الأعمال وخفف عنهم برحمتك هذه الأهوال اللهم سلمهم وغنمهم اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل به من البلاء يا سميع الدعاء اللهم قد تكالبت عليهم أمم الكفر فاشدد وطأتك على عدوهم اللهم إن نسألك أن تقر أعيننا بيوم يكون في عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تنصر إخواننا في فلسطين والعراق والشام والصومال ومال ومغرب الإسلام كان وأفغانستان ويمن الحكمة والإيمان وسائر بلاد الإسلام اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين